بوك تو فاردك تري ثلاثة واربعون ثلاثة واربعون في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تي استصلا تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ هل هي أستاذة جرافي. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. هل هي أستاذة أين, الدباب؟ أين الدباب؟ هل هي اين الفيله اين الفيله كي estas لا سيربنتو اين الحيات اين الحيات كي estas لا لونو اين الاسود اين الاسود ميحافاس فوتيلون معي كاميرات صور معي كاميرا صور. محبس أنت في الميل. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. كي أتربلث بطاريوي؟ أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ كي أستسلب بني. أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ هي استس لا كنغروي؟ أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ هي استس لا رينوتسيروي؟ أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ هي استس لا نتسيسيو؟ أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ هي إستس كافيو هناك مقهى هناك مقهى هي إستس رستوراتسيو هناك مطعم <تصفيق> هناك مطعم كيه إستس لكامالوي؟ أين الجمال؟ أين الجمال؟ كيه, كيه أين الغوريلات والحمر الوحشية؟ اين الغوريلات والحمور الوحشية؟ كيه, كيه النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟